وأبرز النهود والأفخاد كما يصنعوه وهذه إنما تبدو لك لائحة باثاره لا تبلغ أنت منها شيئا إلا كتلدد على مثل الجمر تثيره فيك شهوة تائرة وحقيقة الأفخاب والنهود لانفجرة المارخين فاتق الله في نفسك وأعلي ضميرك بإيمانك فإنك على الحق المبين كما كان نبيك الأمين صلى الله وحقيقة الأفخاذ والنهوض للفجرة المارقين فتقلّه في نفسك وأعلي ضميرك بإيمانك فإنك على الحق المبين كما كان نبيك الأمين صلى الله عليه